بالله ويعمل صالحاً وكفير عنه سيئاته ويدخله جنات جنات تجري من تحتها الأنهار رحال دين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك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 وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ